يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أعلى الله ومن يقلت منكن لله ورسوله وتأمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتذناه وأَتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا وَمَن يَقُلْ تَمِيُّكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَأْمَرُ صَالِحًا نُوتِهَا نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَتَدْنَا لَهَا وَأَتَدْنَا لَهَا رزقاً كريماً يا نساء النبي لستنك أحد من النساء لاتقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتك ولا تبرجن تبرجن جاهلية نولا وأقمنا الصَّلَاةَ وآتينا الزَّكَاةَ وأقعنا الله ورسوله إِنَّمَا يريد الله لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أَهْلَ البيت ويطهركم تَطْهِيرًا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن إن الله كان رقيما خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمُؤمنين والمُؤمنات والقانتين والقانات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعتات. والمتصدقين والمتصدقات والصائبين والصائبات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك والله مبدي وتخشى الناس والله أحب أن تخشى فلما قضى زيد من وما زوجناكها, زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجوا في أزواج أدعيانهم إذا قضوا منهن وقروا وكان أمر الله ما كان على النبي فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا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 وَسَفِحُوا بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَكَانَ مِنْ رَحِيمًا يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام فبشروا ونذيرا ودائيا لله بإذنه وسرجمنيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضل كريما ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على الله فَمِنَ اللَّهِ عَقِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَتُوا الْمُبِينَاتِ ثُمَّ قَلَّقَتُمُهُنَّ ثُمَّ قَلَّقَتُمُهُنَّ أَم يَقُولُ فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا يا أيها النبي وإنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ما افاء الله عليك وبنات أمك وبنات اماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك التي هادرنا معك وامرأة مؤمنه وهبت نفسها للنبي إن راد النبي وإن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكة ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا وحيما توجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من من أزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ أعينهن ولا يحزن ويرضي ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حريما لا يحل لك النساء وَاذْكُرُوا حِينَ تَتَبَّلُ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَ وَلَوْ حَجَبَ حَسَنَهُنَّ إِلَّا مَا ملكت يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا إلا أن يذننكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا نعيتم فادخلوا فإذا قعمتم فاتشروا ولا مستانسين للحديث. ان ذلكم كان يؤذي النبي افيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهن متى انفاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم اتُؤْذِى رَسُولَ اللَّهِ وَلَا يَتَّكِحُ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ مِن نَّهْلِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عند اللَّهِ عظيماً إِن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبا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 صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ولا وأعد لهم عذابا مهينا والذين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد طبا احتملوا مهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين, يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم وَالَّذِينَ المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم, لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا فالعوني أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسالك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيلا خالدين فيها ثناتهم بحق من العذاب ولعنم لا يَغْفِرْ لَكُمْ أَخْطَاءَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأغين لها وأشفقنا منها وحملها للرسال إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور فقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بنا وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا وَلَا من ذلك ولا كِتَابِ إلا في كتاب مبين ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وإذن كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب, أولئك لهم عذاب من رجس إلي ويرى الذين أوتوا العلم الذين أرسل إليك من ربك هو الحق. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبئكم, ينبئكم وإذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا به جنة فَلَلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِلَافَ فِي الْعَذَابِ وَالْضَلَالِ الْبَعِيدَ أَفَلَمْ يَرَوْا لَا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّبَائِ وَلَمْ إِنَّ شَأْنَ الْخَصِفْ بِهِمْ وَلَقَاءَهُمْ أَوْ نُصْبَطْ عَلَيْهِمْ كِسْبَةً من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود من فضلا يا جبال أوبي معه والطيم وألم لنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح بنوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين ومن الجن من يحمل بين يديه بإذ ربه ومن يزغ منهم عن من عذاب السعير يعملون له ما يرشاء من محارب وتماثيل كالجواب يعملون وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أَلَوْ كَانُوا يَحْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي صَوْفِ الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ في آيَةٌ جنتان عن يمين وشمال كلوا رَبِّكُمْ فَجَدَتُوا طَيِّبَةً وَرَبُّ الْعَرْضِ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيِّلاَ الْعَلِيَ وَضَتَّنَّهُ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ثَوَادِ يُكْنَ خَطِّهُ وَأَثْلِ, وأثل وشيء من قالي ذلك جزيناه بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وأدرنا فيها السيء سيروا فيها ليالي وأيامنا فقالوا ربنا ما إذا بين أسفارنا وضرروا أنفسهم فاجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور وَلَقَدْ صَدَقَ عليهم إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُوبِدِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِلَآخِرَةِ مِنْ مَنْ هو مِنْهَا فِي شك قُلْ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُضِلَّ وَلَا زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ قُلْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شر وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ذن حتى إذا مزع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 الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله بثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى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 لا تؤثرون الحياه الدنيا ولا خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله قل يا ايها الكافرون وما تعبدون ولا أنتم اعبدون ما عابدون ما, ولا أنا عابد ما, ولا أنتم عابدون ما لكم دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ أحد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل عوذ برب الناس ملك الناس النَّاسِ الناس من شر الوسواس الخناس الذي فِي في صدور الناس من الجنة والناس